Amen. Oh, oh. كذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول صورة المؤمنون وقصار الثور تلاها علينا القرم شيخ أبو لانين شعيشع وهي من التسجيلات النادرة وردت إلينا من المستمع محمد رشدي عبد العاطي من مدينة شربين بمحافظة الدقهلية سجلت هذه التلاوة من المسجد الأموي بالجمهورية السورية في أواخر الخمسينيات. دخل سليمان والإسلام